الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرف الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما, قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفور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 وعاصبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم شجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذن إذا أَ فَق لم يُسْرف وَلم يقُش وَوكان ب ذلكك قم